يوم رجعنا يا علي زينبنا سهرت عباس لليناهجوش العيده طيحنا حظ العنجاس يوم رجعنا يا علي زينب سهرت عباس زينبنا سهرت عباس وللي قد قد الفرح تطير الجيش العيد شان الخبر الجيش انتصر ردوا علينا شفي زينب جد الجيش لو رجعنا الطف زينت فتره ناسي يا الصفق فترتك طول العفاس فترتك طول بالعفاس الليالي تجوش العيده طلعنا حظ الانجاز وضل رجعنا يا علي زينب سهرت عفاس زينب صارت عفاس ولك يا اسي ما مش بالزينت زينب الليل القات يوم رجعنا يا علي سيارت نساره عفاس حاربت لاتن بالصباح لا درت تحمل لا طاش حيره وشاح حمام العلي وربعتها زهر اللماضي وبعتها زهر اللماضي لينا هجوش العيده طيحنا حظ الانجاز ورجعنا يا عي فينب نصارك عباس فينب نصارك عباس عباس متخبئ قدفنا زين يا بايكان اليوم اسمه يا علي فينقسم هالاعلام اول فاحق النش ما خلت القافينا مقطوله لا مدفنه و براسي يشتل حظاً الجاس يوم رجعنا يا معيده طيحنا حظ الالجاع ورجعنا يا عيل زينبنا صارت عباس زينبنا صارت عباس وهم اللي يضحكوا حبا اللي الحوراء سلمهم امي يرحمهم العباس هنا بلا ما ترحمهم اشطر على كلس يا معيده ترجمهم يا قرام انت والستار وهي من العوده طيحنا حظ النجاح ورجعنا يا اهل زينب مسهرت على العطاش زينب صارت عطاش الاخراج والهندسه الصوتيه محمد الزيداوي محمد الزيداوي